صلاة والسلام على أشرف الموصلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من هذه المجالس المباركة من هذه الدورة العلمية بحاسي مسعود حرصها الله من كل مكروه والذي خصصت في قراءة ما تيسر من كتابي فضائلي اهل بيت النبوة بيت النبوة للمصنفه ام شعيب الوادعية حفظها الله تعالى وقد توقفنا البارحة عند بعض فضائل صاطمة بنت معا... بنت محمد رضي الله عنها قالت المصنفه حفظها الله تعالى قال امام احمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الصمد قال حدثنا داون قال حدثنا علباء بن أحمر عن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط أربعة خطوط ثم قال أتدرون لما خططت هذه الخطوط قالوا لا قال أفضل نساء الجنة أربع مريم بنت عمران وخديجة بنت خويل وفاطمة بنت محمد وآفية بنت مزاحم الله رحمنا الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مبل له ومن يرل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذا حديث آخر من حديث فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضيلة هذه تضمنت ذكرى أن فاطمة رضي الله عنها تعد من أفضل نساء الجنة وفي هذا الحديث صرح النبي عليه الصلاة والسلام بأن أفضل نساء الجنة أربعة مريم بنت, أو مريم بنت عمران وخديجة بنت خويرب أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة وآسية بنت مزاحم زوج فرعون وكنا قد ذكرنا البارحة أن أهل العلم قد اختلفوا في أي النساء أفضل على الاطلاق أي النساء أفضل على الإطلاق هذا الحديث ظاهره التسوية بين هذه النسوة الأربع بين مريم وخديجة وفاطمة وآسية والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح كأنه يليل او يليل إلى أن أفضل النساء على الاطلاق مريم ثم فاطمة واعتمد في هذا على رواية خرجها الحاكث المستدركة صححها ووفقه الذهب وخرجها غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الأول أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران إلا مريم بنت عمران فاعتمد على هذه الرواية التي فيها الاستثناء التي فيها الاستثناء يعني استثناء مريم من كونها هي السيدة على الاطلاق وهي الأفضل على الإطلاق. ذكرنا أن الحافظ ابن كثير غمز في هذه الرواية وذكر أيضا الحافظ ابن كثير رواية أخرى قال إن صحت فهي تدل على تقديم مريم على فاطمة وهي الرواية هذه جاء فيها الترتيب بثم أفضل نساء الجنة أربع مريم بنت عمران ثم فاطمة قبل خديجة ثم فاطمة قال إن صحت فهي صريحة في الترتيب لكن لا تصح لكن لا تصح والقول الصحيح الذي يعني تطمئن إليه النفس ما الرواية التي خرجها البخاري وغيره وهي الرواية الصحيحة التي لا شك فيها تقديم فاطمة على ما سواها من النساء تقديم فاطمة على ما سواها من النساء أما هذا الحديث فليس فيه تقديم وإنما كل ما أخذ فضل هذه النساء هذه النسوة على باقي النساء وأنهن أفضل المشاع والواو لا تفيد الترتيب لا تفيد الترتيب يؤخذ منها التسوية وتقديم فاطمة يؤخذ من الحديث الأول الذي ذكرته المصنفة قوله عليه الصلاة والسلام أنا ترضين أن تكوني فيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين صدائر الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا صدقة قال حدثنا بن عيونة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن سمع أبا بكرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على النمبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين هذا الباب عقدته المصنفة حفظها الله تعالى في بيان فضائر الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وقدمت ذكر الحسن عن الحسين جريا على ما ذكره شيخ الإسلام فيمية أن أهل السنة يقدمون الحسن على الحسين يرونه أفضل من الحسن من الحسين كما سيأتي كما سيأتي والحسن ابن علي, هو الحسن ابن, علي ابن ابي طارق ابن عبد المطارق ابن هاشم ابن عبد المناف الهاشمي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته وابن ابنته فاطمة الظهراء وهو أشبه خلق الله برسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحدث في أشبهه في وجهه وخلقه وخلقه ورد رضي الله عنه في النسك من شهر رمضان في الخامس عشر من رمضان السنة الثالثة للهجرة سنة الثالثة للهجرة يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بريقه وسماه حسناً وهو أكبر ولدي, ولدي أبوي يعني هو أكبر من الحسن وسيأتي يعني ذكر أن بينهما أهر واحد كما جاء عن بعض السلف بين الحسن والحسين أهر واحد وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحسن حب شديد حتى كان يقبل زبيبته وربما مفصل سانه واعتنقه ودعبه وربما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في الصلاة فيركب على ظهره فيركب على ظهره فيقره على ذلك ويقيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود من أجله بل ربما أطعاده معه إلى المنبر كانت وفاته رضي الله عنه سنة خمسين, سنة خمسين من الهجرة النبوية وهذا الحديث يعد منقب عظيمة فيه منقب عظيمة للحسن رضي الله عنه وفيه بشارة وفيه علم من أعلام النبوة قال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين سئتين من المسلمين المنقب الأولى قوله عليه الصلاة والسلام ابني هذا سيد وصفه بالسؤد الوبي السيادة وأصل السيد يطلق على الرب على المالك وعلى الشريف وعلى الفاضل وعلى الكريم وأريد به هنا الحليم كما ذكر ذلك ابن الأثير في النهاية المراد به الحليم أي أن هذا حليم في تصرفه ثم ذكر ما يفيد ذلك يفيد هذا المعنى ولعل الله أن يفلح بجبين فئتين من المسلمين وذا علم من أعلام النبوة وإصداره صلى الله عليه وسلم بما سيجر في أمنته من اقتتال طائفتين العظيمتين من المسلمين وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وأصل القوية كما تعلمون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتله الفاجر عبد الرحمن ابن مولجين يوم الجمعة فبولع بعده لابنه الحسن بالخلافة في شهر رمضان من سنة أربعين للهجرة ثم إن الحسن أقام أياما يفكر في أمر المسلمين وما فيه الخلاف ومن اختلاف بينهم ورأى جهة من الناس أو طائفة من الناس طائمة معه وطائفة أخرى طائمة صف معاوية ورأى أن الأمر لا يستقيم على هذه ف فتنازل رضي الله عنه وسلم الخلافة لمعاوية وسلم الخلافة لمعاوية كل ذلك إصلاحا لأمر المسلمين وحقنا لدمائهم وجمعا لكلمتهم وجمعا لكلمتهم وكان تسليمه للخلافة لمعاوية رضي الله عنه في الخامس من الربيع الأول من سنة 41 للهجرة وسمي ذاك العام بعام الجماعة بعام الجماعة وهذا هو مصداق أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ولمنقب ثانيا تدل على فضل الحسر رضي الله عنه تدل على فضل الحسر رضي الله قال شيخ الإسلام من سيميا رحمه الله وهذا النفس يعني هذا الحديث الصحيح الصريح يبين أن ما فعله الحسن محمود مرضي لله ورسوله وهذا أيضا فيه من هذا الوجهة رب على الروافد الذين يعيبون على الحسن تنزلوا عن الخلاف لمعاوية وقال أيضا شيخ الإسلام فيه وكان ما فعله الحسن أفضل عند الله من مما فعله الحسين فإنه وآخاه سيداء شباب أهل الجنة هذا الحديث تفاد منه شيخ الإسلام سيئة طبضين الحسن على الحسين لأن الحسن صنيعه صنيع الحسن حقن به دماء المسلمين وكثل اقتتال واجتمعت كلمة المسلمين على معاوياه أما ما فعله الحسين رضي الله عنه اجتهادا كان سبب يعني مقتله وتفكي دمائه بعض بعض المسلمين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قد قدم الحسن على الحسين قدم الحسن على الحسين وقال أيضا شيخ الإسلام ديمية وهذا يبين يعني هذا الحديث يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبا من بوحا يحبه الله ورسوله وأن ما فعله الحسن كان من أعظم فضائله كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي بعد وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حجاز بن المنهال قال حدثنا شعبة قال أخبراني عادي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على آتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه هذا الحديث أيضا فيه فضيلة للحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبله على عاتقه ولا يحبل على عاتقه إلا من يحبه ومن له منزية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحبه وكل إنسان يرجو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحده فأحده ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مستجاب وهذا مثل أبيه علي بن نبي طالب حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه يحمل الراية أو لا أعطينا الراية غدا رجل, رجل يحبه الله ورسوله يحبه الله ورسوله قال النور فيه حف على حبه فيه حف على حبه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه فيه حق من النبي صلى الله عليه وسلم على حبه الحسن ولذلك جاء في الرواية وأحبب من يحبه وأحبب من يحبه طال النوري وفيه بيان لفضيلته رضي الله عنه قال إمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبده أخبرنا عبد الله قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رئيس أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يبحق وقال إمام البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه وقال عبد الرزاب أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني أنس قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي قال الإمام البخاري الحديث الذي بعده قول عقبة بن الحارث رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك كونه شبيه بجده صلى الله عليه وسلم في الخلق هذه منقبه شبيه بالنبي في خلقه وفي خلقه في خلقه وفي خلقه هذا يدل على منقب عظيمه وفضيلة ظاهرة للحسن رضي الله عنه كما أن في هذا الحديث بيان واضح لمحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لآل البيت خلافا ما تزعمه الروافر فالخلفاء الراشدون الذين يطعنوا فيهم الروافر يحملون في قلوبهم من المحبة العظيمة لآل البيت رسول الله فصل وهم في ذلك مقتدون بنبيهم عليه الصلاة والسلام حينما كان يقول اللهم إني أحبه فأحبه وأحبذ من يحبه وما كان يبغض شيئا أحبه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أبو بكر الصدق كان يحمله يحمل الحسن بن علي ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي لجنبه يضحك كما فيه بيان يعني المكان التي كانت بين الصحابة رضي الله عنه وبين آل بيتي رسول الله والتبادل الاحترام والتوقير والمحبة فيما بينهم خلاف يعني يشيعه الروافظ كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وإن كان لم يذكر يعني شيئا عن عمر في هذا الباب لكن ذكر أهل العلم ابن كثير وغيره أن عمر الفاروق رضي الله عنه لما يعني عمل الدوان وهذا من فضاء العمر رضي الله عنه ومناقبه التي اختص بها أنه لما تولى الخلفاء قام الدوان لما عمل الدوان فرض للحسن والحسين مع أهل ببر بالرغم أنه ليس من أهل بدر فرض لهم مع أهل بدر خمسة, خمسة آلاف خمسة آلاف وكذلك عثمان رضي الله عنه كان يكرم الحسن والحسين وكان يحبهما والقصة المعروفة حين محوصر عثمان رضي الله عنه كان الحسن يوم الدار عند عثمان ومعه سيف يتقلبه يريد أن يذبع الأذى والشضع عن عثمان رضي الله عنه فخشي عثمان بن عثان على الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي عليه فأقسم عليه عثمان ليرجعن إلى منزله فطيبا لقلب علم وخوفا على الحسن رضي الله عنه كل هذا من إكبار الصحابة والخلفاء لآل بيسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ذكر الحافظ بن كثير في البداية اعرف بن عباس انه كان ياخذ الركاب للحسن والحسين ويرى هذا من النعم عليه من النعم على عبد الله بن عباس وكان ابن الزبير رضي الله عنه يقول والله ما النساء عن مثل ابن علي ومعروف ان يبغضون من بني العباس بني العباس لا يرون من الالهه ويبغضونه فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن يقول والله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن علي بل كان معاويا ابن أبي سهيان يبعث للحسن في كل عام جائزة وكان يفيد إليه بل ربما أجازه في العام أربعمائة ألف درهم وراتبه جعل له راتبا في كل سنة مائة ألف درهم رضي الله عنه الأجمعين فهذه يعني معاملة الصحابة ومكانة آل زيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال هذا الحديث منقب لأسامة بن زيد مع الحسن ابن علي رضي الله عنه مشترك ويقوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحبهما فأحبهما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال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 فضرنت أنها تلبسه سخاباً أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبلت وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه قالت ايدي قال عبيد الله أخبارني أنه رأى نافع ابن جبيت أوثر بركعة جاء في رواية في تسمة هذا الحديث أن أبو هريرة رضي الله عنه حينما حدث بهذا الحديث قال فما كان أحد حب اليه من الحسن بعدما قال النبي عليه الصلاه والسلام بعدما قال النبي عليه الصلاه هذا من تمام متابعه ابي هريره رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في المحبه ولا يلزم من ذلك تقديمه في الخلافه اذا بذلك تقديمه في الخلافه على الخلفاء الراشدين كونك تحب الحسن اكثر من غيره او تحب الان من الصحابه اكثر من غيره لا يلزمك او لا يلزمك ان تقدمه غيره من هو أولى منه به الخلافة رضي الله هذا الحديث به فوائد كثيرة ومنقبة للحسن ويقوله الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أحبه وأحب من يحبه وأحب من يحبه ففيه أيضا بشارة لمن لكل من يحب آل بيت رسول الله عليه الحب الشرعي الذي ليس به جفاء ولا غلو ولا غلو قول أبو هريرة قول أبي هريرة رضي الله عنه فظننت أنها تلبسه سخابا السخاب كما قال أهل العلم قلادة من قرنفل والمسك والعوب يلبس يلبسنها يلبسنه النساء للجوار والصبيان في هذا الحديث كما ذكر النووي استحباب او جواز إلباس الصبيان القلائب إلباس الصبيان القلائب ونحوها من الزينة كما فيه استحباب تنظيف الصبيان لا عند لقائه الأهل الفضل فاطمة حبثته شيئا قال الراوي فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله يعني تنظفه وتهيئه وتزينه حتى يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فجاء يشتد حتى عانقه وقبله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام للصبيان مدعبته لهم رحمة لهم ولطفا بهم ففيه أيضا ثواب أهل العلم فيه استحباب وتواضع أهل العلم والكبار والشيوط مع مع الأطفال وغيرهم مع الأطفال وغيرهم مصر. قال الإمام أبو محمد الداري رحمه الله تعالى أخبارنا الأسود بن عامل قال حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسد بن بن علي فأخذ تمرة من تمر السبق فانتزعها منه وقال أما علمت أنه لا تحل لنا السبق هذا الحديث دليل على أن الحسر بن علي من عليم آل بيت رسول الله والدليل على قوله أما علمت أنه لا تحل لنا السبق وسبق الكلام على هذه المسألة في بيان المراد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال ألني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل قال فقال بقميصي قال فقبل سرته قال فقال بقميصي يعني رفع قميصه حتى ظهرت سرته فقبله فقبله أبو هريرة وهذا في تقديم المصطفى عليه الصلاة والسلام صرة الحسن العليم فيه من قضى عظيم للحسن وطبيلة ظاهرة كذلك لذلك حرص أبو هريرة رضي الله عنه على أن يقبلوا في الموضع الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تمام امتثال أبو هريرة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وإن, وإن لم يتعلق جانب العبادات قال إمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن زعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن المرة عن عبد الله بن الحارف عن زهير بن الأقرم قال بينما الحسن بن علي يخطب بعدما قتل علي رضي الله عنه إذ قام رجل من الأز آدم طوال فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته يقول من أحبني فليحبه فليبلغ الشاهد الغائد ولولا عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم هذا فيه أيضا فضيل للحسن رضي الله عنه وفيه بيان أن من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة ابنه الحسن والعكس كذلك برضه ينقف الإيمان ينقف الإيمان فمن تمام محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن يحب المؤمن ذريته فضائر الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال إمام بخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد قال حدثنا جليل عن محمد عن أنس بن مارك رضي الله عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين فزعل في فصط فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخبوضا بالوثمة هذا الولد الثاني من ولدي فاطمة وعلي رضي الله عنهما هو الحسن بن علي ابن أبي طالب أبو عبد الله الإمام الشريف المجاهد الشهيد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته صحب النبي عليه الصلاة والسلام ومات عنه صلى الله عليه وسلم وهو راب ولد رضي الله عنه في الخامس من شهر شعبان سنة أربع قال جعفر السادق بين الحسن والحسين في الحمل طهر واحد بين الحسن والحسين في الحمل طهر واحد ومات رضي الله عنه بل قتل شهيدا رضي الله عنه سنة إحدى وستين للهجرة يوم عاشرة يوم الجمعة بعد العصر وله من العمر 54 سنة وستة أشهر ونف رضي الله عنه وأرضاه وجاء في هذا الحديث الأول أن أنت بن مالك رضي الله عنه كان بحضرة عبيد الله بن الزياب عبيد الله بن زياد كان أميرا على الكوفة عن يزيد ابن عاوية فلما قتل الحسين وجز رأسه رضي الله عنه جئ به إلى عبيد الله بن زياد فجعل في طفل فجعل ينكت يعني رفع قضيب وجعل ينكت في فمه قال وقال في فسمه شيئا أي صار يذوم حسنه والناس كانوا يذكرون الحسن الفسين رضي الله عنه بالجمال الفائق والحسن العظيم الذي أتاه الله سبحانه وتعالى فكأن قال في حسنه شيئا فرب عليه أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم أي أشبه أهل بيته أشبه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسول عليه الصلاة والسلام قال وكان مخضوباً بالوسمة أي كان مخضوب شعر اللحية وشعر الرأس بالوسمة وهي نبت يختبب به يميل إلى السواد يميل إلى السواد وجاء في رواية أنه أنه خينما نكت عبيد الله زياد برأس الحسين يعني في أنسه وفي منه قام له زين بن أرقم رضي الله عنه وقال له ارفع قضيبك فلقد رأيت ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه ثم بكى رضي الله عنه والكسين رضي الله عنه قصته معروفة لديكم قتل يعني كما سبق في السنة الثاني والستين للهجرة وقتله المجرم إبراهيم بن الأشتر وقال الله سبحانه وتعالى كان قد انتقمه من قتله الحسين فجاء المختار بن عبيد الله ابن ابي عبيد الثقفي وهذا كان دجال من الدجاجلة لكن الله سبحانه وتعالى سلط ظالما على ظالم هذا كان اول امره يدعي يدعي الصلاح ثم اتبع النجوه ثم يشنج عوا أظهر محبة ألبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقم من قتلة الحسين فتتبع قتلة الحسين المهم أن هذا المختار جز أيضاً بأرسل لقتال قتلة الحسين فجئ له برأس إبراهيم بن الأشتر هذا الذي قطع رأس الحسين رضي الله عنه فوضع رأس وجاء برأس عبيد الله بن زياد فوضع رأس عبيد الله بن زياد بين الرؤوس فجاءت حية دقيقة فكانت تدخل يعني من ثم عبيد الله بن زياد ثم تخرج من أنفه ثم تخرج من أنفه ثم بعث المخطار بالرؤوس إلى محمد بن الحنذية وقل إلى عبد الله بن زبيل ونذكر هنا فائدة في مقتل الحسين هو أن زيد بن معاوية لم يكن له دخل في مقتل الحسين نعم يزيد بن معاوية لم يكن له في مقتل الحسين وكان جاءت بعض الروايات لكن شيخ الإسلام فيه يقول لم يثبت في هذا شيء ولم يصح أن يزيد أمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقر والذي حصل أن يزيد كتب إلى زياد أن يمنع الحسين من ثولية العراق من ثولية العراق وبل حصل من يزيد أنه توجع لمقتل الحسين وأظهر الحسين بل ظهر البكاء في داره ولما جئ به نساء وذلال الحسين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهم إلى يزيد أكرمهم يزيد رضي الله عنه وأكرمهم يزيد وأجازهم حتى ردهم إلى بلادهم حتى ردهم إلى بلادهم كذلك لم يثبت ما يوقع من أن زياد بن عبيل الله بعث برأس الحسين إلى يزيد وكما قال الشيخ الإسلام السينية لا يعلم أين رأسه ولا يعلم أين قبره ولا يعلم أين قبره جاء في هذا الحديث أن أنت رضي الله عنه قال كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق في فضائل الحسن من حديث أنت رواية الزهري أنه ذكر أن الحسن أشبه أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر الروايتين التعارض ذكر الحافظ ابن حاضر أودها للجمع بين هاتين الروايتين فقال يمكن أن يقال أن الرواية الأولى رواية, الحسن رواية الزهري لأن الحسن هو أشباه برسول الله كان في حياة الحسن فلما مات الحسن قال أنف بعد ذلك أشباه برسول الله الحسين يعني ممن بقي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما النجمع بينهما بان يقال أن الحسن كان أشبه برسول الله تسلم في بعض الأعضاء والحسن أشبه برسول الله تسلم في بعض الأعضاء وذكر ابن الحجر رواية تعضب هذا الوجه والرواية خرجها الترمد في سننه من حديث علي بن بي طالب رضي الله عنه أنه قال الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الرأس إلى الصدق والقسين أشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل ذلك ما أسفل ذلك الله أعلم قال الإمام أبو يعلى رحمه الله تعالى حدثنا بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا الربيع بن أسد من زعفي وعن عبد الرحمن بن فابت عن جاب رضي الله عنه قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي فإني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول هذا فيه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسين رضي الله عنه من الجنة وفيه بشار له فهو من المبشرين بالجنة فهو من المبشرين بالجنة لذلك قال جابر من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين ورفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تضائل الصحابة حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حمال بن سلمة عن عمال بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنسب النهار أشعة أغضب معه قارورة فيها دم يلطقطه أو يتتبع فيها شيئا قلت يا رسول الله ما هذا قال دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم قال عمار فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك اليوم عليه السلام حدثنا عثان قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم بنسب النهار وهو قائم أشعة أغبر بيده قارورة فيها دم فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا قال هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل أل... لم أزل ألتقطه منذ اليوم فأحفينا ذلك اليوم فوجدوه قفل في ذلك اليوم عليه السلام هذا الحديث أيضا في فرائل الحسين رضي الله عنه قد خرجوا الإمام أحمد وقوى إسناده والصحاها جمع من أهل العلم منهم زحياه قال سنده صحيح وقال الهيثم بعد ان ذكر رواية أحمد ورواية الطبراني قال رجاله رجاله الصحيح قال ابن كثير في البداية تفرد به أحمد وإثناده قوي وإثناده قوي وأصل هذا الحديث رؤية رآها حبر هذه الأمة عبدالله بن مسعون رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ورؤية النبي صلى الله في المنام حقا قال رآه بنصف النهار أشعة أغبر أشعة أغبر وهذا يقول على أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لموت الحسين حزن لموت الحسين معه قرورة فيها دم يلتقطه أو يتسبع فيها شيئا فقلت يا رسول الله ما هذا قال دم الحسين وأصحاب هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تولد أمر أو دم الحسين دم لذلك انتقم الله تعالى من القتلات وقد روى الطبراني من حديث الشعبي أنه قال يعني الشعبي قال رأيت في النوم كأن رجالا نزلوا من السماء معهم شراب يتتبعون قتلة الحسين يتتبعون قتلة الحسين رضي الله عنه قال الشعبي فما لبثت أن أن نزل المختار فقاتلهم او فقتلهم ولا يجب من ذلك أن المختار يعني رجل صالح او يعني كان معه حق فأهل العلم لا يشكون في كفره وزندقته إلا أنه كما سبق أن الله تعالى يعني انتقى من الظالم بظالم آخر بظالم آخر قال الإمام أبو, أبو عبد الله ابن ماجا رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حن عماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على آتقه ولعابه يسيل عليه قال السنة والجماعة في هذا الباب يعني في مقتل الفسير رضي الله عنه وسط بين الروافر والنوافر وموقفهم من مقتل الفتاين أنهم يحزنون لمقتله ويرونه أنه قتل مظلوما وأنه شهيد من الشهداء وأنه شهيد من الشهداء كما يرون أنه قد أخطأ في خروجه إلى الكوفة وقد حاول جمع من الصحابة منعه من ذلك من عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة حاولوا يسعوا أن يمنعوه من الذهاب إلى الكوفة وأخبروه أنهم أهل غدر سيغدرونها كما غذروا بأخيه وأبيه لكن كان أمر الله قدرا مقدورا فيرون أن مقتله كان ظلما ويحزنون لقتله ولا يفعلون يوم قتله يوم مأتم كما تفعله الروافض والروافض افتدعت في يوم قتله ببع شنيعة من ذربي أنفسهم بالسيوف والنياحة وما شبه ذلك وقروج النساء إلى الشوارع للطم وتعليق المسوع على الأبواب كل ذلك يفعلونه لأنهم يرون أن بمى الحسين على رقابهم يرون ذلك كالتكثير للذنوب كما تفعله النصارى كما تفعله النصارى يفعلون ذلك تكثيرا لذنوب آبائهم لذلك الشيعة في كتب الشيعة يقررون أن من قتل الحسين شيعة الحسين غضروا به وكانهم سبب قتله وصنع الشيعة الروافذ الآن هذا من ذلك التكثير عن ذنوب آبائه وأجداده لأن كان السبب قتل الحسين وغبر به وتركوه وحينا حتى قتله جيش عضو لله من البيان وعلى نقيم هؤلاء النواطب جعلوا يوم نقتل الحسين رضي الله عنه يوم فرح وصروح لذلك يصنعون الحبوب والطعام ويتطيبون ويغتفلون ويتزيجلون وهؤلاء وهؤلاء كلهم على ضلال والحراف وباطل وأهل السنة وفض لا يجعلون مقتلح يوم مقتل حسين يوم مأتم وقد قتل من هو أفضل منه وخير منه عند الشيعة أنفسهم وأهل السنة قتل أبوه ولم يجعله الشيعة ولا أهل السنة يوم, يوم مأتم يوم قتل عليهم لم يطالب رضي الله عنه ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل أهل السنة ولا المسلمون يوم موتهما تمنى فلشك أن طريقة الروافض طريقة شنيعة مبتدعة نسأل الله تعالى أن يعازينا منها نقف عند هذا المقدار ونسأله سبحانه وتعالى أن يفعلنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغهرك وأتوب إليك الله فيكم واجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم <تصفيق> غد إن شاء الله بعد الإشاغين موجودين إن شاء الله غدن بعد العصر وبعد العصر بعد العصر وبعد المغرب إن شاء الله إن شاء الله